111. أعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ونا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء 113. وسيأتر سير السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم 115. بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين كفرعون يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين وما أنزل على الملكين بباب العروة وما وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة إنما نحن فتنة فلا تكفر فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَحَدِ الَّذِينَ بِإِذْنِ اللَّهِ بسم الله الرحمن الرحيم لو كانوا يعلمون. خذوا بالله من الشيطان أعديم. وإتصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا منزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديها طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله 114. ويجركم من عذاب أليم 115. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض 116. وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفّا فازجرا زجرا فالتاليات ذكرات إن إلى هكمل واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زينا السما الدنيا إن زينا السما حفظاً من كل شيطان، وحفظاً من كل شيطان النارد لا يسمعون إلى الملائة أعلى ويقدّفون من كل جانب دحوراً وله معدم إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب 112. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصان فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل فوقع الحق ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فغلبو ذلك وغلبو صاغرين وانقيس حرة ساجدين قالوا عملنا برب العالمين رب مساهرو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 الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون 110. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقلون 111. 111. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 113. 111. ونزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه 112. وأنزلت ثورات والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله أزيد إن الله لا يخفى علينا شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله الحكيم لا إله إلا هو لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والناب والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما اللهم من السماء لنا وما أنزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض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 لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا وقالوا سمعنا وأطعنا غفوانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وساما لا ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر اغفر لنا وارحمنا انت مولانا انت مولانا صبرنا القوم الكافرين